بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَأَسَاءُوا لَأَرْضِهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ أتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآخر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 وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي لرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انت بشر تنتشرون ومن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 أمنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهمون إذا هم يقنطون أولم يرون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآمنون ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم الربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أنتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 من قبله لمبلسين فانظر الى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِيمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ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 ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون